وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا ايها النبي كل ازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء نبي من ياتي من كن نبي فاحشه بينه بينه وضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا